قالوا يا موسى ما ان تلقي وان ان نكون اول من القى قال بل انقوا اذا احزابهم وحصيهم يضيل اليهم سحرهم ام انها تسعى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوشًا قُلْ مَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِحٍ ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنا املَهُ قرلا ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم الفصح فلا اقطع عن ان ابيكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع قُلْ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَنَّ إِنْ يُنَاقَشِدْ عَذَابُهُ وَأَبْقَا قَالُوا لَنُخْفِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِن ما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السقم والله خير وابقى إِنَّهُ مَن يَشْتَرِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ اِكَلَهُمُ دَرَجَاتِ الْعُلَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى